أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 الله الله يستهزئ, بهم. الله, يستهزئ بهم في الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون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 صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصِيبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقَةٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَائِقِ حَدَرَ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله نذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل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 كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزق قبل وأتوب به متشابه ولهن فيها أزواج مطهرة ولهن فيها أزواج مطهرات وهم فيها قايدون إن الله لا يستحي أن يضرب متلا ما بعضا فما فوقها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 به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ أَكُلَهَا ثُمَّ عَرَبَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَبْئُنِي فَقَالَ أَبْئُنِي بِأَسْمَآئِهَا أُلَاء إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بهم باسماء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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَائِجِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي النَّفْسُ النَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.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 ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوتهم وذكروا ما فيه وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فلو لفضل الله عليكم ورحمته لكونتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسين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 بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربكم أ تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وبالقربى وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولىتم إلا قليلا منكم وألتم معرضون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 يرون عليهم بالاثم والعدوان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 بِأَسَمَّ اشْتَرَوا بِهِ أَنْصُرَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 قل فلما تقتلون آمِينَ أَرْلاهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِلَ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ وَالِمُن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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا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 ه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهداه وهداه وبشرا للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيرلا ومن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 بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما جثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَأَنَّىٰ أَعْلَمُ مِنَّا إِنَّ لَنَا عَمَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثام وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن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 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَإِذِ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاهِلٌ كَلِمَةَ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِيَّتِنَا لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة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 ya Rabbil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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا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 فَسَيَتْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْرَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولي أنك قبلة ترضها، فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْبَبِهِمْ وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذككم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكُنوا تعلمون فذكّوني أذكركم وأذكروني ولا تكفرون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 ولا نبل عنك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 ولا علّكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي ولليؤمن بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وألتم تعلمون.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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب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 سنَّتُوا وَقِنَا عذاباً ناراً خُلَاقَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا أَفَاعِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 نساؤكم حارث لكم فأتوح رثكم أن شئتوم.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 لا يؤاخذكم الله بالنظر في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 ولكن لا تُواعِدُهُنَّ سِرًا إلَّا أَن تَقُولُ ولكن لا تُواعِدُهُنَّ سِرًا إلَّا أَن تَقُولُ قَوْلًا عَرُوفًا ولا تعزموا عبادةً كاحِ حتى يبلغ الكتاب أجاله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 ومتّهُنَّ على الموسِع قدرُهُ وعلى المقتِرِ قدرُهُ متّاً بالمعروف حَقًّا على المحسِنِينَ وَإِن طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلَ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَد فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون لم تَرَ إلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِلَّا قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمْ وَعَثْ لَنَا مَلِكَ النُّقَاتِ الْفِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد امطالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اخطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 قَالُوا لَنَا رَجُلٌ جَالُ سَوَاجُنُدُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزق لكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما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 مَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي يُنفق ما له رئاء الناس كالذي يُنفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذى القوم الكافرين. ومثل الذين يُنفقون أموالهم بِتِغَاءَ مرضاتِ اللهِ وَتَثْبِيَةٍ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابْنٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينَ فَإِلَّا مِنْ يُصِبَهَا وَابْنٌ فَطَلُّوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذانك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله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 وما أنفقتم من نفقة أو نَذَرْتُم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما مِنْ من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمِل أو لا يستطيع أن يمِل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم